رحمن الرحيم والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم واحد رب السماوات والأرض وما بينهما رب المشارق ان زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل دانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعوا شاب ثاقب فالصفات أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم مواطين لا يزهب بل عجبة ويسخرون إذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أئذا متنا وكنا طرابا معظاما أئنا لما بعثون أواباء الأولون قل نعم أنتم داخلون فإنما هي زدرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم هذا هو الفصل الذي كنتم به تكذبون وحشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل اليوم مستسلمون وقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين وحق قول قولوا ربنا إنا لذائقون فأغيناكم إنا كنا غاويين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قلوا لهم لا إله إلا الله يستكبرون وقلوا إنا لتاركوا آلهتنا لشعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم يوم تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في دنات النعيم على سر متقابلين طاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذات للشاربين لا فيها غولهم ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرة الترفعين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتسألون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظما إنا لمدينون قال أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كت لترديني ولولا نعمة ربي لكنتم دلمحضرين فما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا له الفوز العظيم لمثل هذا فلعمل العاملون أذلك خير النزل أم شجرة الزقوم إنها جعلناها فتنة للظالمين انها شجرة تخرج في اصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون من البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إنه ورجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين على لأثرهم هرعون ولقد ظل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فوضعين كيف كان عقبة الموزرين إلا عباد الله المخلصين ولقالنا هنا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه أهله من الكرب العظيم ودعلنا ذرياته وهم الباقين وتركنا عليه في الآخرين السلام على نوحهم في العالمين ان كذلك نجزي المحسنين إنه من عمادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شعاته لأبراهيم إذ أربه بقلب سليم إذ قال لأبيه قمي ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تري وما ظنكم برب العالمين فنظر رظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنهم ودبرين فرغوا إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فرغوا عليهم ضربا باليمين فقابلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون الله خلقكم ما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوا في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين قال إني ذاهب الى ربي سيهدين ربي هبلي حين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا ابني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تمر ستردني ان شاء الله من الصبرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم فلصدق تر يا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين السلام علي إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وأشرناه بإسحاقنا بيام من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاقه من ذره يتيما محسن وظالم النفس مبين والقدمنا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلامنا على موسى وهارون إنا كذلك نجز المحسنين لأنه من عبادنا المؤمنين ثم صدا so... انه من انه ما من عبادنا المؤمنين وإن الياس لم من المرسلين قال قومي الا تتقون أتجعون تدعوا بعده وتذرون احسن الخالقين الله ربكم ورب ابائكم الاولين كذبوا فانهم لم محضرون الا عباد الله المخلصين واتركنا عليه في الاخرين سلام على الياسين ان كذلك نرجز المحسنين انه من عبادنا المؤمنين وإن المطلم من المرسلين اذ ناديناه اهله أجمعين الى عدوزهم في الغابرين فما دمرنا الاخرين انكم عليهم مصبحين بالليل أفلت عقلون وإن يونسل من المرسلين إذا أبقى للفلك المشحون فساهم فكان من المرحضين فالتقمه الحوت وهو مليم ولولا أنه كان من المصبحين للبث في باطنه إلى يوم يبعثون فنبعزناه بالعراء وهو سقيم وأمن باتنا عليه شررة من نقطين وأرسلناه إلى مائة ألف ويزيدون فأمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم أل ربك البنات ولهم البنون خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكيم لا يقولون أولاد الله إنهم لكاذبون واصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أبلاكم أب. مالكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين ودعلوا بينه وبين الجنة سببه ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما صفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم ما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصرفون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا لا يقولون لو أن عندنا ذكرى من الأولى ولينا لكنا عباد الله المخلصين وكفروا به فسوف يعلمون ولقال سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصرون وإن جندنا لهم الغالبون فتل عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون فبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بشاحتهم فسأصبح المنذرين وتل عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد رب العالمين